وَسَأَلَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُفَخُّ فِي الصُّورِ وَنَحْسُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ يَوْمَ يُفَخُّ فِي الصُّورِ وَنَحْسُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ زرقا، يتخافون بينهم، إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقا، إلا بثم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال. صفاء لا ترى فيها وجهه ولا أمته ويصلونك عن الجبال فقل ياصفها ربي فقل ياصفها ربي رزقها فيدمها قاع صف لا ترى فيها عوجا ولا أمتع يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات. أصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجود وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فاتعال الله الملك الحق ولا تجلب القران من قبل ان يقضى اليك وحي وقربي زدني علما تيبي لا إِلَهٌ غَيْرُكَ فَيُرْجَى